أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانواهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتماوى هذا نذير من نذر الألا أزفة الأزفة ليس لها من دون الله كافه أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَن تُمْسَأ مِنْهُ فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا